ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولن الباب فاصبرن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي ولبكر إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان نتاهم إن في صدورهم